رقم ثلطاش عند نزول المطر يرتفع خطر وقوع التزلج المائي بارتفاع السرعة أ. نعم ب. لا أ. عند نزول المطر يرتفع خطر وقوع التزلج المائي بارتفاع السرعة أ. نعم ب. لا